بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميه بحجارة من سديد ترمي من نسجيد فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم